أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده لينا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب، وجعلناه هودا لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوري وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكراً وقضينا إلى بني سراء في الكتاب لا تفسد لا تفسد في الأرض مرتين ولا تان نعول كبيرة فإذا جاءوا لهما بعثنا عليكم لنا أيباد لنا لباس شديد فجاسوا خلال الديار وكان آدم مفعونا ثم رددنا لكم الكرت عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنيل وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوه وجوهكم وليدخلوا المسجد, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا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 وسانوا جنانا وجعلنا الليل ونها رأيتين فمحونا هيئة الليل فمحونا هيئة الليل وجعلنا نهار مبصرة لتبتغو فضلا من ربكم ولتعلمو هدا السنين والحساب وكل شيء فَصَلَّىهُ تَفصِيلا وَكُلُّ إِنْسَانٍ الْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابِيَّ الْقَوْمَ شُعَرًا يقرأ كِتَابَهُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُّ وَارِثٌ مَأْثُورٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً مَّا رَأَيْنَا متر فيها فأسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد الوح وكفى بربك بدنوب عباده خبيرا بصيرا